يا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَمْ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ فِي الْأَرْضِ أَمْ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إن الله لطيف خبير